نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله طاب الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد ان الصورا الكريمه لازمة آخر عهدنا بها هي صورة الحجرة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحاطة بمعانيها وتفكيرها وتجرية الأحكام المذكورة في هذه الصورة الكريمة سائرين المولى عز وجل ايضا أن نرزقنا الاهتداء والعمل بما جاء فيها من الأحكام والأداب والأخلاق إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وقد سبق تفسير الآية الأولى من هذه الصورة الكريمة والتي مطلعها قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله ان الله سميع عليم وسبق ان ذكرنا في تفسير هذه الايه ان الله تبارك وتعالى خط بهذا النداء وبهذا الخطاب اهل الايمان الذين امنوا بوحدانيته سبحانه وتعالى وآمنوا بنبوته عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا النداء الذي هو في حقيقة الأمر تكليف جاء بعد تشريف قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهذا نهي قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا نهي والنهي كما قال العلماء يقتضي السحري وهو في حقيقة الأدب أدب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا ذكر العلماء فيها تفسيرين كلاهما يصب في معين واحد فمنهم من قال لا تقدموا بمعنى لا تجعلوا بين يدي الله ورسوله قولا او فعلا او حكما او قضاءا لا تقدموا ومنهم من قال لا تقدموا بمعنى لا تتقدموك اي لا تسبقوا الله ولا تسبقوا رسوله بكلام او فعل حتى يكون هو الامر او الناس وهذا معناه انه يتوجب على المسلمين الا يتسرعوا في الاكتشاف على الله ورسوله اذا كان الامر يتعلق بشرع الله عز وجل فانه ينبغي للانسان الا يتسرع في اصدار الحكم او القضاء بشيء أو تذكيري بقول أو بفعل إلا اذا علم أن هذا هو ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن في التقدم بين يدي الله ورسوله إلغاء لشريعه الله عز وجل إلغاء لأحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى واتقوا الله واتقوا الله أن يحذروا عقابه وغضبه يجعل بينكم وبين الله عز وجل وقار ان الله سميع عليم فالله سبحانه وتعالى يسمع أقوالكم ويعلم أيضا ما تخفونه وما تخفون في صدوركم سميع عليم وكنا قد شرحنا هذه الايه وذكرنا ما فيها من الأحكام والفوائد التي توقفنا عند ذكر بعض الفوائد الهامه التي تشير إليها هذه الآية الكريمه من سواء هذه الايه ومن احكامها ان حكم ترك التقدم بين يدي الله ورسوله باق الى يوم القيامه لم ينسخ فالتقدم بين يدي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهم عند كل ذي عقل كريم لأن هذه الآية ربما قد يفهم منها لا تقدم بين يد الله ورسوله أن الإنسان لا يتقدم في قول أو فعل والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه في ذلك المجلس، فلا يتكلم حتى يتكلم الرسول فقد يظن البعض أن هذا كان في حياته متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين أصحابه وليس الأمر كذلك لان خر التقدم بين يدي الله ورسوله باق إلى يوم القيامه مل ملمسه، وعليه فإن إنسان إذا تقدم بين يدي الله ورسوله حتى ولو بعد وفاة المصطفى وإلى يوم القيامه يعني يقول غير القول الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم يحكم او يأمر بغير حكم أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون تقدم بين يدي الله ورسوله. وهذا اسم عظيم، هذا كبير من التباري التقدم بين يدي الله ورسوله بمعنى أن يقول الإنسان قولا أو يفعل فعل أو يحقب حظما أو يحقب قضاءا لما جاء في تجابيه وفي أبي صلى ولهذا كان العلماء رحمهم الله يذكرون أشياء متعلقة في حتى لا يجعل الناس على التفرع في إصدار الفتاوى التي تكون مخالفة لما نطق به فتنه معصوم صلى الله عليه واله وسلم ولهذا كل ما روي عن السلف في خوفهم ووجههم وحذرهم من الفتوى مع أنهم كانوا أهل الفتوى ومالك رحمه الله يقول لم افتي ولم اتكلم في مسائل العلم حتى شهدني سبعون من أهل العلم من أهل هذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة؟ رحمة الله عليه يقول ما أبتلت وما تصدرت وما تكلمت حتى شهد يلي سبعون من أهل العلم يعني سبعين أو سبعون من العلماء شهدوا له بأنه عالم وأنه جهير بسلط ولهذا كان كثير من سلف إذا ذهب الناس إليه ووجد من المسيط يقول له ائتي فلان فيأتي إلى فلان فيقول له ائتي فلان فإنما يذهب إلى فلان يقول اذهب إلى فلان وهكذا يأتي الدور عليهم دون أن يجد الكائن الجو في ذلك فيطح يطلقوا ماذا كنت يجبون فيقول له كان يقال أجراؤكم على الفتي أجراؤكم على كل هذا وهذا المذكور يعني خوف السلف وورع السلف في التفرع في الجدوى هو كله مما تهموه مما تهموه من قول الله وجل لا تقدمون بين يدي الله ورسوله واشتقوا الله ان الله سميع عليم ومن التقدم بين يدي الله ورسوله من الامثله البدع بجميع انواع البدع القوليه والبدع الفعليه والبدع العقليه كل الانسان يبتدع يعني يقول شيئا وهو يعتقد او يبين الناس انه بشرع الله عز وجل من قام به يؤجر ولكنه وليس المسرع الله عز وجل فهذا هو الاتجاه وهذا نوع من استقبل ذي الله ورسوله لأن كل شيء يقصد منه التعبس والأضاهر الشريعة وليس منهم فهذا يعتبر من البدع وما أصر البدع وما أصر البداع في القديم والحديث ولكن نعم كلما تقدم الزمان وكلما كناس المسلمون او تجاهلوا احكام الشريعه او قصروا في تعلمها ومعرفة احكامها كلما تشبثوا بالبدع وكلما كانوا يبتدعون ويقولون على الله سبحانه وتعالى لا لم وقد يختلفون فبعضهم قد يكون قصده بذلك شيئا وبعضهم قد يكون قصده حسنا ومع ذلك يخطئ طريق ولا يوصيش في فعله أو في قوله أو فتواه فنر منه ولهذا العلماء رحمه الله خلفه لهذا الأمر ولهذا تكلموا عن السنة سنة النبي السواع السنة في كل شيء بينوها، والأمر الذي كان عليه السلف الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعين وأتبع التابعين وحذروا من البدع بجميع انواعها البدعه العقديه او البدعه الاضافيه البدعه المتعلقه بالقول او بالفعل او حتى بالعقيده البدعه ايضا التي في العباده وما اخطرها فهذا العلم من البدعه لان كل الانسان يقع في البدعه هذا في الحقيقه شر من وقوعه المعصيه ولهذا قال الوحي من العلماء ان البدعه احب إلى اجلس من المعصيه حتى وان كانت تبيعه لان المعطي يقضي يتوب بها الإنسان ويعلم انها معصيه وانها انحراف عن الحق وان الشهوه هي التي اجله الى ذلك لكن البدعه قد ياتيها الانسان ويعتقد انه على صواب وانه على هدى وانه يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه ولهذا ابتدع الناس أمور كثيره حتى في اصل العباده المشروعه الله سبحانه وتعالى شرع ذكر الله عز وجل بالواعه وجعل له اوقات وهناك الذكر والذكر المطلق والذكر المقيم لكن بعض الناس ابتدع في هذه العباده اشياء ما الله سبحانه وتعالى بها من اما في الصفه اما في الدين اما في العدد اما في الزمن كون تقرا القران مثلا هذا في اجر لكن ان تقول للناس مثلا تقرا ليلة الخميس مثلا تصلي أربع ساعات أو عشر ساعات وتقرأ في كل ركعة مثلا عشر مرات صرف إخلاص أو كلا وأنت تجعل يعني نظاما خاصا لهذه العبادة أو تختذع أو تتداعي عدد معين لم يكن قد سبق إليه قد سبق في إليه قاعدين شريعة هو متجاهض الدين فهل هو متجاهض الدين فاذن البدعه يعتبرها العلماء انها من التقدم الباطل الذي واكل ولهذا كان صاحبها وليا لله من شر الخوف لانه ليس بعد الكفر او الوقوع في الكفر والشرك ك الوقوع في البدعه او البدعه لله لان البدعه تبعد صاحبها عن رضى الله تعالى يعتقد انه على حق ولكنه هو على باطل يعتقد أنه على هدى وهو على ظلم، ويعتقد أنه يكتب عذب ولكنه يكتب ريح. فهذه هذه الآية لا تقدم بين يدي الله ورسوله فيها دليل على التحذير والتنبيه من البدع بجميع أنواعها، لأن الإنسان إذا وقع فيها يكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله. هذا من سوئدي هذه هي الآية الكريمة. من سوئدي هذه الآية ايضا فيها تصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله بالحكم بما لم ياذن به الله عز وجل. كأن يحرم ما لم يحرم الله أو يحيد ما لم يحيد الله. هذه الآية قول تعالى لا تقربوا بين يدي الله ورسوله فيها التصريح بالنهي عن التقديم أو التقدم بين يدي إله ورسوله بما لم يحذبه الله بما لم تطفه شريعة واضحة كأن يحب يحرم شيئاً يحرم الله أو يحذ شيئاً لم يحذه الله عز وجل فهذا نوع من يستقدم بيدي إله ورسوله لأن الله عز وجل يقول هذا حرام والآخر يقول لا هذا حلال والله سبحانه وتعالى يقول هذا حلال و الاخر هذا حرام هذا نوع من التقط بين يدينا و رسولنا فالايه هذه فيها دليل على ان كل من حرم ما احل الله او احل ما حرم الله فقد وقع في هذه التفكير فقد وقع في هذا الدنيا العادي وهو مستقبل بين يدينا و رسولنا لان الانسان لا يحرم شيئا اذا حرمه الله الرسول ولا يحل شيئا اذا احل الله واحده الرسول والنبي صلى الله عليه و قال الحلل به و حرم به فلا حاجة إلى من يأتي الآن ويقول أن هذا يعني قد كان حراما مثلا في وقت واليوم لم يصبح حرام أو أن هذا بالامس كان حلال لكن اليوم لا يمكن كما نجد البعض اليوم قد تسطر ببعض الأعباب التي ما أنزل الله بها السلطان ويجعل أن الزمان والناس في هذا العصر يعني يعيشون عيش وحياه غير سكانت في العصر الاول ليس في اي حياه تقدمه فصارهم الان ياتون مثلاً الى الربا الذي هو من اعظم الكبائر ومن اكبر الكبائر ومن السبع المبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بان الربا توجد بعض الصور الحالات لأن لان الضروره الاقتصاديه تدعو الى ذلك ولو اننا عطنا عمل البنوك وهذه المصارف علمالية لا تعطلت مصارف الناس وتعطلت مصالح المسلمين ولهذا الآن ببقعة هذا القبر لا يأتون مثلا إلى الربا المعروف في العهد الأول ويقولون مثلا بأن هذا حلال لان هذا لا يقبل أي إيسا لكن قد يأتون ويتسطرون ويتبرعون ببعض الحياة التي يقولون بأن هذه يعني نوع من الحياة اذا فعلوها خرجوا من التحرير مثلا الذي اراده الله سبحانه وتعالى كل يوم مثلا حتى لا اطيل الموضوع واذكر مثال لهذا به. اليوم الناس يقررون في يريدون صورا كثيره كون الانسان الان مثلا يذهب الى شركه مؤسسه تبيع السيارات ويذهب الى بنك معين يقضي بعض الوقت غيره وهو ليس عنده مال او عنده بعض المال يأتي هذا البنك يدفع إلى هذه الشركة التي تبيع السيارات مبلغ من المال قال مثلاً هذه السيارة قيمتها مئة مليون فالبغمة مثلا يتولى تسديد هذا المبلغ يعطي مئة مليون وأنت تغطي السيارة على أن ترجع انت المال لهذا البنك الذي دفع عندك ترجع له, ترجع له المبلغ والزيادة قال مثلا في سبس سنوات أو أربع سنوات تسدد بالتقصير لكن تسدد أكثر من مئة مليون مئة وعفرة مليون والناس يظنون أن هذا أو هذه المعاملة لا بأسدلها من حيث الظاهر لأنهم لما يسألون يقول هذا نوع من البيع بالتقصير نعم نقول البيع بالتقصير جائز كوني الآن أن أفئر هذا القراء مثلا ب عشرة سنوات أو بعشرين دينار مثلاً فيمكن أنا بيع لك، على أن تسددهم مثلاً في في شهر؟ قال كُوْر خمسة عشر يوم كُوْر خمسة عشر يوم تدفع عشرين دينار. البيع بالتقسيط بجاهد، لكن هذه الصوره ليست صورة البيع بالتقسيط. هذه الصوره كان إنسان الذي يأتي إليك ليس عندك ما يقول لك الآن أنا أعطيك. هذا المبلغ أقرده المبلغ لكن بعد ذلك لما ترجع اليه هذا المبلغ لابد أن ترجع اليه بالتالي وهذا عينيه والناس يقع لهم جواهد يعني نعم لو أن هذا البلد يشترك سيارة وتصبح ميشا لهم تدخل بأي دموزة ثم دعها لك في التقريب حتى تشتراها مثلا بمئة وباعها لك بمائة وعشرين أو مائة خمسين بالتقسيم، لكن ما لكها وأخلت عن جبيه هذا جائز هذه الصوره لكن هذه الصورة غير هي غير هي يعني الموجودة والمتعامل بها. الصورة الموجودة أن البقر ليس وإنما يسع عندها المأجور والمؤجر رخيصاً. ألا أنت على ذلك كل إنسان يشتري خيّار. إذا دخل في فيها. يجب له أن يبيعها نتشأ لكن هذه الصورة شراء السياره لا يمكن أن يبيعها حتى يعني يكمل تشديد المبنى لأنها لا تكون بإيش فهذا مثال من عشرة أنبيع التي يقع فيها الناس وهم يظنون أن هذا الأمر سهل بسيط مع أن الإنسان قد عيان يقع في أعظم ذنب في اكبر كبائد والوقوع في افضل الكبائر قد يكون ايتان غير متقصد لذلك ولكن لا ينبغي أن تحقر في طلب العلم في سؤال اهل العلم ما تقول سمعت الناس يقولون او ان الناس صاروا بان افخر او تذهب انت إلى من لا ترضى حالهم في الفتوى غير متلوكه في الفتوى او من الناس الذين يجدون كل شيء ما عنده حرام حلال وحالات الحرام لا يوجد عنده فتستفيه ويجيب الغلب لا بأس هذا جائز وتقول على الله غير شائز والله الله تعالى يعلم لأن الله عزيز ماذا قال بالآية؟ خلي الله سبحانه عليك أنت تشتبع لا فلا على الله عز وجل ولهذا لابد أن تشتهي في معرفة الحضن الشرعي حتى لا تقع في المعطلة لأنك لو وقعت في الربع تكون قد وقعت في الزنبي عظيمين الذنب الأول أنك تقدم لبين يد إله ورسوله فأحذنت شيئا حرمه الله أو تحررت شيئا أحذى الله عزيز والأمر الثاني أنك وقعت في المحصول وما يقال ألغم في تحريم ما حرم الله يقال ألغم في تحريم ما حرم الله بعض الناس قد يتسرع في الحكمة الأشياء مع أنها امور تتعلق بشيء مباح، والعلماء يقولون قائد في ذلك الأطفل في الأشياء مباعث يعني كل شيء الله تعالى على خلقه وعلى وجه الأرض فهو حلال إلا إذا ورد الجريء على أن هذا محرم أو ممنوع أو محظور. ما عندك شيء يقول لي أن هذا شيء محرم فلقق فيه العلم ولهذا يخشى على الإنسان أن يقول لي شيء أحله الله ويقول هذا حرم ولهذا كانت كثير من العلماء لما يسأل عن شيء وقد يكون عنده الحلم بأن هذا أقرب إلى الحرام منه ورحالات ومع ذلك يقول إنه لا يجذبه أو فعل هذا الأصدر فاته لأنه يخشى ماذا؟ يخشى على النفسي أن يقول هذا حرم وليس عنده بيام أو حجة يشتغل إليها في الحرير ذلك الشيء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى محفراً عن الناس أن يقعوا في مجر هذا لتفتروا هذا حلال ولا تقولوا لما تصل ألسلتكم الجبه هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الجبه إِنَّ الَّذِينَ يَحْتَرُونَ عَلَّهِ تَلَيْهِ تَحُسْرٍ وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أليس كتاباً من أعضر ما أوله في هذا الباب كتاب أروع ما أقوله بل لم يؤلف يعني في تلك المسألة موضوعاً ذلك الموضوع القيم الهام في حياة المسلمين كلا يألفه ويقرأه المسلم في قيماتنا الأولى في كتاب الإعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب كله سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتي الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا موقع لله موقع المفتي موقع لله يعني إذا قال حلال وحرام بمعنى ان هذا إما أنه قاله الله وإما أنه قاله الرسول ولا يصح أن يقول هذا حرام ولا يألم أن الله أو رسوله حرم ذلك إعلام الموقعين عن رضي العلم لأن المبدي موقع عن إلهي أزاودي وكل إنسان يكون موقع عن إلهي أزاودي هذا أمر خطير، وهذا أمر عظيم فلابد أن نسمح الى الجهاد وكل إنسان عايزة احيانا يلتبش عليه الأمر أو يشتبه عليه الأمر او لا يكون عنده يقين ان هذا الشيء حلال او حرام فهنا تطبع في الحال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال والحرام امور مشتبهات والحال هنا ان الاسم يستقش ابوهي يستقش ابوهي يعني من الورع ان يتقش ابوهي اذا كانت في المعاملة فيها نوع من اللبس فيها نوع من الامور التي قد تجعل الإنسان يجي بشيئاً في قلبه لأن الإنسل كما قال النهج الم هو ما حاسه في وتردد النفس نفسه أشياء أحياناً الله عز وجل لما ينظف الإنسان سهل وعقله ويكون عنده فقرة ثوية ويكون عنده عقل راجح الله سبحانه لم يحرم شيئاً إلا لضرره وخبه ولم يحل شيئا إلا لمن سعجل فأحيان الإنسان يرى أن هذه المعاملة أو أن ذلك الشيء في ضرر فيه خبه فلا تطيب رسول ذلك فليترك خاصه عندما لا يزيد من يجعل في ذلك الوقت لانه من التقى شبهات ماذا قال الرسول فيه قال فقد استطر ان هذا السهل ايضا من فوائد هذه الايه وهي الفائده الثالثه ان هذه الايه وهي قوله جعلها تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم قال العلماء هذه الايه هي اصل في شرح الاعتراض على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اشتباعه والاقتدائبه والاقتدائبه والاقتدائبه بالنسبة أصل في سرك التعرض لأقوال النبي يعني إذا جاء تقول من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان عقلك حتى وإن كانت نفسك لا تميل إلى هذا القول أو أستبعده أو أن عقلك لم يتقبل هذا الحكم ترى أن في شيء من القصور أو من السماح فيما يخيل إليه لا يجد أن تتهم عقلتك وأن تتهم نفسك لا تعترف على قولنا بصاصلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع لا يقول إلا بما أفعاه الله عز وجل ولا يقول إلا حقاً ولهذا قال الله عز وجل في, في القرآن اي عظيمة بها الموضوع قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرم الله ثم لا يجد في أن تكون حرزاً بالمقضية ويسلمك فيه يعني تقبل خبر الرسول وقول الرسول وأنت شيء صدر حتى وإن كان ذلك القول يكون سبباً في أن تصبح فقير بعد أن كنت قليلاً وتصبح ذريباً لأن أهل الماء كما قال الله عز وجل إنما كان قوله البيض لدعو الله وأقول يكون بينهم أن يقوموا سمعنا وأطعنا يقول سمعنا ولكن يعني يتوقف يقول سمعنا وأطعنا هذا هو قول المؤمن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه النبي وفاته فيه ما استطاع ان يخرج إلى المسجد في بالناس بالنسج فقال لعائزة زوجي رضي الله عنها مر أبا بكر فل يصلي بالنسل. مر أبا بكر فل يصلي بالنسل. وهذا الحديث قال العلماء في الدليل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وإنم ينس على خياته لك فيه جريش بالمثبوب لماذا؟ لأن الناس إذا أرادوا من يأمهم إحصالات لا شك أنهم سوف يرضون من يأمهم في أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو حاكم المسلمين وكان هو الذي يصلي جنيه فقال بسلم نور وأبو بكر فالنصلي بالناس عائزة لا تقول نقول نمسرها لكن أرادت يعني أن تصل في النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجهد وعندها عذر بلاد لكن هي لم تريد أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها قالت لي حقها حقها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمر وعايشة هي بيتي صدق فقالت عايشة لعطى قولي له إن أبو بخر ردل أثير لأن ردل بعطيك شعور كثير البكاء وإنه ما سيقوم مقامك لا يسمع ناسا من البكاء فأمر عمر بن الخطاب أن يصلي فجاء فجأت حقفة وقابل أبو السلام ما قالت عائشة وهم مليون إيجان أن ما نصح به من السلم أن هو هذا هو الحل وهذا هو الشديد لإقامة الصلاه ولكن النبي إطراع السلم كان يعرف كان يعرف أن أراضك رضي الله عنه رجل الله فيه. وانه افضل من حمد خطابي هذا امر الناس ان يصلوا في ابو بكر فعدا لما هذا في نعت فماذا كان المسند قال مروا ابو بكر فليصلين لا لان كنا يوسف يعني في الحاجة. يعني اعرف ان يلح عليه فقال لان أنتم صلاح يوسف مروا ابو بكر فليصلين فامر ابو بكر رضي الله عنه وطلبنا فهذه الآية قال العلماء أن فيها أصل في صرف الاعتراض على أهديث النبس والسلام ووجود احتجاء وإهجائه عليه الصلاة والسلام اللي فائد السلام الثائلة بعض أهدي العلم استنبقى من الحبما قال أن هذه الآية وهي قوله لا تقدم بين يديه ورسوله واشأل الله إن الله سميع عليم هي أصل في أو حجة على من قدم القياس على النظر وليس يأتيه حجة لنفاتة على... صيحة هذه الآية فيها حجة على تقديم النص على صيحة لأنهم عرفوا من حكام الشرق أن العلماء يخبرون الأحكام ويصنبطون الأحكام من مفادر. ما هي المصادر التي يستقي العلماء منها الأجلة هناك الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة الإجماع هو أن يجتمع وأن يتفق علماء عصر معين من المجتهدين الذين تدوروا فيهم ألاف الاجتهاد على حكم شاعي فماذا الصحابه رضي الله تعالى عليهم اتفقوا على قتال أهل الرجل الذين منعوا الزاكات بعد الموتين الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الإجماع مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف وحرق جميع المصائف الأخرى ونسخ مصائف ودعز بالأرصى واصبحت كل كل أهل الإسلام في هذا المصحف الذي جمعه إذن الله رضي الله تعالى عنه لأن القرآن جمع ثلاث مرات جمع بآجن الله وهذا هو الجمع الأول والجمع يكمن في حفظه وكتابته والجمع الثاني هو الجمع بكر الصديق رضي الله عنه والجمع الثالث هو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه فالآن المسلمون الذين يقرؤون المصحف يقرؤون على هذا المصحف الذي جمعه الامام عثمان يعني على رسم العثمان كما يسمونه هذا الإثمان والمصدر الرابع هو القياس القياس يعني كأن يكون للعالم يريد مثلا أن يصدر حكمه حول أمر ما. لكن ليس عندهم نصر في حلم ذلك الشيء لكن ينظر إلى الإلة في تحريم ذلك الشيء. فإذا اشتركت الإلة في ذلك الحكم الذي يطلق أن يطلق على ذلك يحكم عليه في تحريم من ذلك الأول مجال ذلك, ذلك الله سبحانه وتعالى حرم الخمر العلة التي ذكرها العلماء في ذلك هي علة الإسكار يعني الإسكار يخمر عقله يفكر فكران لا يدري ما يقول فعالآن العلامة لما يحرمون النبي أو يحرمون المخدرات أو يحرمون بعض الأشياء التي تفعل لا يفعل الخمر يحرمونها طقية لأنه يمكن أن يقال يعني إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قال يعني يقول في يقول هذا الحكم أو هذا الدين صادف الخمر وليس صادف مثلا في النبي وليس صادف المخبرات ها أنت الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأجل هذه الشيء فاذا القياس هو حمل فرعي على اصل لاشتراك نفسه والقياس أخذ من العلماء يعني كل العلماء اخر من قياس الا من شد فهذه مصادر اربعه اتبق على العلماء ثم بعد ذلك اشتلهم المصادر الاخرى التي بعضها فرع عن هذه الاربعه كالمصالح المرصله والاستحسان والاستصحاب والشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والرخ هذه مصادر تختلف الأعمى في أدخل بها بين مكترينها وبين مكتبكين المهم لا نخوف هذا لكن نبين فقط أن هذه الآية لا تقدم بين الله ورسوله هي حجة على من قدمت الية على المرض كل من قدمت الية على النص فإن هذه الآية الحجائية لماذا؟ لأن الله عز وجل لا تقدم بالنبينا يدينا يواصل لكن ليس منها أنها تكون الحجائي من نفر يقول لا لقي انسى في الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم وقع فهذه بعض الأحكام التي اخذناها أو صنفتها بعض اهل العلم من هذه الآية الكريمة أما الآية الثانية فهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهر له بقولك جهل بعض كل بعض ان تحبط اعمالكم وان تلات شعوركم هذا هو الادب الثاني الذي ادب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وهو أن لا يرفعوا اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى البخاري في صحيحه في سندي الصحيح المتصل الى ابن ابي مليشه رحمه الله تعالى انه قال كاد الخيران ان يهدفا أبو بكر وعمر. كانت الخيران. الخيران أبو بكر وعمر. لأنهم افضل هذه الأمة بعد النبي أرضى هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. وهكذا كان الصحابة يقول كما كان يقول على الله عمر. قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم المعيد. هكذا يكون ترتيب الصحابة في الفضل وفي المولاد وفي فقالوا كاد خيران ان يهدفه ابو بكر وعمر رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قبل عليه بني ثميل. ركب بني سميث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ركب من بني سميث جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسالونه عن بعض الامور او يبايعونه على شيء فاشار احدهما كما جاء في هذه الروايه بالاقرع بن حادث بين المشاجر وأشار الآخر برجل الآخر قال الإمام نافع من رواه الحديث لا أحضر اسمه لكن نحن ذكرنا بسبب نزول الآية الأولى أن الذي أشار إليه أبو بكر من هو الذي قال نافع هنا جاء في نافع لا أحضر الاسمه جاء مدينه في اليواش بن الزبيت في البخار وهو القعطاع بن معبد وهو الذي أشار إليه أبو بكر واما عمر المخطف فقد اشار الى الاقرع بن حارث فابو بكر وعمر لما جاءها للوفد وكان من عاده الوفود ان يجعلوا من يتكلم عنهم رجل يعرف مثلا بفصاحه ويستطيع ان يتكلم فابو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الرجل وسماه وقال عمر امر عليهم هذا الرجل ارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون ان يقتلا الاذع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر لعمر ما عرفت إلا لهذا فقال له عمر ما ارسلتك لهذا ارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تسهروا له بالصوت جهرا بعضكم لبعض بعض قال ابن زبير فما كاد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستثنينه يعني انظر هذا هو الانصياع وهذا هو الانقياس وهذا, وهذا هو الإيمان بشعر الله عز وهذا هو التحكين الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان إذا صدر منهم الخطأ واذا وقعوا في الزلة ولو لم يقصدوه رجعوا الى الحق وابوا اليه وسالوا الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا ويستغفروه من ذنبه بل ينبغي ان يبينوا صدقه توبته لان الانسان اذا كان سببا في, سبب في معصيته لا بد ان يثبت لنفسه ولخالقه ايضا اذا كانت هذه لها علاقه بالناس بانه لك ما يفعل بعض الناس يعني قد يتوب بالطوف يعرف إنسان ماذا بسرحة الناس وأخذ أبوانهم دون أن يربع إليهم ومن بعد لما أحاصر يقول الله أرتبكم أكتوبكم لكن ما يلبس بعد أن ينسى الناس أمره بعد ساعة أو سهرين سنة يرجع إلى مكان عادل يرجع إلى عادته في القديم ثم يأتي الناس يقول لا هذا الآن الثاني لا التوبة لابد لها من شخص له هذا الثقص؟ قال الله بنشر ورطي التوبة أن يبقى أن يعزم أن لا يرجع إلى في ذلك المعطية وأن يقرأ عنها وأن يبين عكما كان عليه إذا كان ذلك في المعطية مثل التي وقع فيها في الشرقة يبقى أن يكون امينا يعني حتى لا يجرع أن يسرق ولو شيئا إذا كان عرف بالكبش نبود أن يستني بالكذب. إذا عرف بالنميمة لابد أن يستني بالنميمة لابد أن يبين لأن الله عز وجل كلما ذكر التوبه ذكرت فقه بالتوبه تام أصلح بينه سابق انظروا عمر بخطه لما نزل هذه الآية وهو لم يقصد أن أن يرفع صدره صلى الله عليه وسلم وقع بينه وبين المحدث بخلافه لكن انظر ماذا قال ابن جبير فما كان عمر بخطاه يسمع رسول الله عندما نزل هذه الايه حتى يستفهم يعني حتى يقول النبي الله صلى الله عليه وسلم أعلم الكلام يعني يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الواقع في الاول حتى يستيماه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني ابن الزبير يعني يعني يعني السؤال يعني من يجيب على ذلك. ابن الزبير قال يعني ولم أرى ولم ذلك عن أبيه مع ابن الزبير هنا هو عبد الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الله أدوه من الزبير بالعوة وليس أبو بكر لماذا قال ولم يذكر ذلك عن ابي يعني ابا نعم نعم لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو جد عبد الله بن الزبير لأن عبد الله بن الزبير أمه هي أسماء وأسماء هي قصة الصديق رضي الله تعالى ولهذا استأخذ العلماء هذا القول على انه جليل أن الاجداد والجداد بمثابة الأباء والأمهة بمثابة الأباء والأمهة ولهذا الصحابه الله تعالى لما نزلت لأي لا ترفع أصواتكم فوق صوت, صوت النبي أصبحوا حذرين وأصبح عندهم حيطه ويخفون حتى اولئك الذين لم يحضروا ولم يكونوا في تلك الجنه او حينما قدم وفد بني سميع النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الامام البخاري ايضا ومسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتقذ احد الصحابه يسمى ثابت بن لقيد رضي الله تعالى عنه ابن شماس احد الصحابه المبشرين بالجنه اتقده النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحث عنه ظلم فتكلم رجل من قوم فقال انا اعلم انك عينا يعني ابحث عنه واجده واصبر لك ما حصل له فجاء هذا الرجل فجاءه او فاجاه وجده جالسا في بيته منفس راسه وجده يبكي منفس راسه فقال له الرجل ما شعله قال الحق كان يرفع صوته فوق صوت النبي قال هذا من القيس رضي الله عنه هو طبيعته انه لما يتكلم يتكلم بصوت مرتفع كان ده الصوت يعني هو وجد قصه انه يرفع لكن هو لما يتكلم يرفع صوته بطبيعته الخلقه دعوه سبحانه تعالى خلقه بذلك الصوت فلما نزلت هذه الايه ظن انه كان يسيء من المسلم والواجب عليه ان يخلص صوته فقال كان يرفع حتى ما عرف ان يسمي نفسه احتقار قال كان يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حضرت عمله وإنه من أهل الماء لماذا؟ لأنها لآيةها وعيد الله قال لا ترفع صوتك فوق صوت النبي ولا تجهل له لقول تجهل بعض والباط أن تهبط أعمالك يعني ما خبث عن تحضر هو أن ترسعه بحق أعمالك والذي يعجب أمله بمعنى تجد حجمته وولي بتكلم له أنه كان من أهل الماء فعند ذلك جاء هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال له من الرجل يقول كذا وكذا قال الراوي عن انس وهو موسى قال فرجع إليه الرجل يعني ان الفطور امره ان يرجع اليه قال فرجع اليه المره الاخيره ببشارة عظيمه قال يعني ان الفطور قال له قل له إنك لست من اهل الله انك من اهل الجنه إنك لست من أهل النار إنك من أهل الجنة فهذا جل هذا الحديث وهو صحيح أن هذا الرجل من أهل الجنة وقال علماء كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هو من أهل الجنة والذي لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشهد له بدخول الجنة حتى وإن كان في العلم أو الدين أو الورع ما لا يشارك في ذلك إيسا فلا ذنب له دخول الجنة قام نحسب أنه من أهل الجنة ولم نذكي الله أشد كل من الذي أن يشهد له من الدخول جنة لا يجب أن نشد له بدخول الجنة إلا من شهد له من الدخول جنة فالثابت بن وحيث أحد الصحابة شهد له من الدخول جنة بعض الناس قد يظن بأن الذين شهدون من الدخول جنة هم عشر يعني خلساء الأربعة وعبد الرحمن الدول عوشة و أبو عبيد بن زرّة وطرح أبو عبيد الله بن سبيل بن عوّر وسعر بن أبي وقف وسعر بن سيس هذه السكة وخلفة عشر وظن بأن غيرها هؤلاء العسرة ليس من أبي الجنة؟ أو ليس من البشارين؟ وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء العسرة من البشارين في الجنة هؤلاء يبشرهم من البسلم جملة واحدة قال أبو برأة الجنة وعمر في الجنة وعثم في الجنة وآبي في الجنة حتى أتى أتعني جميع الأسرة هؤلاء الذين نقالين انا عشرة من في هؤلاء ان شاء الله في الجنه اما غير هؤلاء العشره من الصحابه في الجنه فيوجد عدد كثير منهم خديجه ام المؤمنين من اللواتي بشبجه فاطمه ايضا من المبشابه الحسن والحسين من المبشريه ثابت بن قيس من البشر بده بيل بن رباح من المبشريه وغير هؤلاء كثير فقال أعلى الله عنه كنا نراه يعني يتسلم على الثالث كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجمع يعني نفسه القلوة من الجمع قال فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجمع لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقاً لا يتقع عن الهواء ما قاله هنا أن نفسه الحق لأنه حدث مرة أن رجلا كان في بعض أجل بلاء الحسن يعني ما لأوه شائلة واجدة إلا السبعة يقافي الكفار وأبنى بلاء الحسن فالناس بعد ذلك قالوا ومات الرسول قالوا ما اشدعه يا رسول الله إنه فعل كذا وكذا وكذا ونحن لا نطيق أن نفعل مثل ما فعل هذا الرسول لكن المرسل ماذا قال قال هو في النار استغربيه. هذا في النار لماذا قال في النار لأن الله اصحن لأن وعده الأعلى النبي في مصيرها الإنسان هذا الإنسان لما أراد أن يموت يعني لما طوعي الطعنات لم يستلمني قباءته يا جوده بل مسك سيفا او رمحا ثم وضعه في الارض وقتل نفسه واجزع على نفسه رجل ايضا قال الناس يعني انه ابلغ لاكثر كلام لكن لما نطق على المطنع كيف هذا الرجل يقاتل ثم ثم يقولنا لكن وجد انه اخذ الغنمه يعني سرق ثم من الغنمه الغنمه يعني ما يؤخذ من الحرب ثم يقسمه إمام المسلمين لكن كون الإنسان يسرق من الغانيمة هذا الشملة أن يسرق من الغانيمة يعني حاجة المسيء يسرقه شملة بانترا فلاسة أمة يديوها شماليا وهذا شملة أعلى أن يسرق من الغانيمة كيف ليسرق الناس؟ يعني ربهم سبحانه وتعالى وهم يأخذون أبوال هذه الأمة من غير أن يكون عيدهم إيمان من غير أن يكون عيدهم تفكر فيما يأتيهم يعني بالإحساء أمام الله تعالى في يوم فيه الإنسان المخلوق قد كثير منه في الدنيا قد كثير من القاضي وقد من مخرجك من السجد وقد تثبت بارد قراءة السنة ولكن إذا لم تتبع الله تعالى كيف يكون الحالي راجل شملة أسرعها إذا أخداها ذلك عجبان وقام نغطيبها ومع ذلك قام بحثون هو في فيما وهذا هو سقال المغيال الوبرية لا ما يقول الكثير الامر الأمر خطير لان الناس ما إنها إيمان ما ما سقط في عواقف. ما تقول بانه كان يوم يرجع منه الله عز وجل ما أخفيته على الرئيس ما أخفيته على القاضي ما أخفيته على اللي لا لا تطيع الله سبحانه وبعد لأن الله سبحانه يعلم السر وأكثر هذا أمر بجنة البائس فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتابعينه قيل لهم إن جنًا قال الملك والله كنا ما راهن شدينا أضرنا ونحن على ما أننا من الجن قال لما كانت وقعة اليمامة وقعة اليمامة اللي معرفة كانت بين المسلمين والكفار وكانت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه قتل فيها كثير من القرآن قتل الذين سبعون قارئا عن العلماء أن السبب الذي جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجمع القرآن بعد أن كان محفوظا في سطوع الناس هو أنه في معرفة اليامامة قتلا أكثر من سبعين من أصحاب الناس وكلهم يحفظ القرآن فجاء عمر بن الخطاب الى ابو بكر الصديق وقال له ادرك هذه الامه إن قال محمد صلى الله عليه وسلم يموت قبل ان يستحر فيهم القتل فارى هذه القرآن بالقران فعبدالله ما عرض عليه مع, مع القران وهذا فعلي يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم فليزل معه عمر بن الخطاب يقنعه ويؤيد قوله بالحجه حتى صرح الله سبحانه وتعالى صدر ان هذا الأمر العظيم فعمر بن الخطاب وقال له اجمع ما كان عند اقدم المتسلم من القران الذي كان يكتب في الالواح وفي العظام وفي جلود النخل وفي اللحاف فكان يجمعه آية آية حتى جمعه كله ثم وضعه عند ابي بكر الصديق واخذ ابو بكر الصديق بعد ذلك سلم هذا القران كل الذي كان مكتوبا الى زوجته الحق بيش عمر رضي الله تعالى عنه حتى يعني الثوفي أو بغير ثم جاء عمر بخطط ولما جاء عثمان وقعت أيضا معركة كبيرة وهي أن, أن الناس اختلفوا بقراعة القرآن لأن أرضك الصديقة البراعاني لما جمع القرآن جمعت القرآن كله بالقرآن السبعه التي نزل بها القرآن الأحرف السبعة هي غير كراعة السبعة الأحرف السبعة مثلا كانت مثلا أقبل تجي فيها أقبل، تعال فالقرآن نزل على يعني أحرم السبع، على لغات السبع منها لغة طريقة ففي وقت أنه بكرة كان يقرأ القرآن من أحرم السبع لكن في أهل خلافة عثمان لما كانوا نسلمون في, في أرميليا وأرميجان وجد خريفة أه... بن يمان يعني عند الناس خلل عظيم أصبح الناس يختلفون يقول هذه القرآن في أفضل وأصبحوا يحتفلون واختلف فجاء حنيف البيئة إلى عثمان في العسل. قال له يا أمن المؤمن الناس لقد اختلفوا في كلام الله فعند ذلك ما كان من عثمان رباه وهذا من أعظم عثمان رباه عمر الحصة وقال يا ربي العقيق ايشني التي كانت فيه التي جبعها وبقى قال هم ثم مرجعوها إليه مع انه الخليفة يعني انظروا الخليفة هو عقب للأشخ لكن المثال في هذه أمانة عند زوجة من المسلم قال يا حقا هذه الصحف وأن تخوا ما أرجحها اليه فأثمان عليك جمع القران بالحق الوحف وهو وهو الذي نطعه الوحف هذا من حديث عظمان رضي الله عنه فمعرفة اليام ما قصية هذا قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فجاء بن قيس في هذه المعركه وقد تحمق يعني الـ الـ كما يقال الإنسان وَلَبِيْ شَكَفَ نهر. وكأنه يريد أن يموت وأن يشتشف فقال لهم بحث ما تعودون يعني ظهر طعم الانتشاف في غزوة في وقعة الامامة. يعني كأن الناس يعني فروا أو كأن الناس يعني ما تشجعوا جعوا فلما فلما رأى أن لا يقتلون قال بحث ما تعودون يعني ليس يفعل يبعي هذا قال أن السقاة لهم حتى قتل وكل انسان يقتل سبيل الله وهو يقاتل المشيكين هذا صدق فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أنجنة ومأجور شديد أي وقع الجمامة ربي الله تعالى والآن لن نتكرر هذه الآية كثيراً قال الله عز وجل يأيوه الذين آمنوا لا ترفع أصواتهم فوق صوتنا انظر مع أنه قال في الآية الأولى يأيوه يا الذين امنوا لا تقدم بين يديه ورثة ولكن هنا نفس النداء ونفس خطر قال ايها الذين امنوا ولم يقل يعني لا ترفعوا مكتفين لا تقدم لماذا كرر النداء مع قرب الأهل يعني كون الإيسان يقول يعني لماذا لم يقول الله عز وجل لا, لا تخدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سنع عنه ولا ترفع أصواتكم عن أصواتنا لكن أعاد ثانيا وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند أصواتنا قال بعض المكسيرين إعادة النداء مع قرب الأهل للمبالغة في الإقاب والتنبيه والإسعار باستقلال كل من الكلامين لإهتدعاء مناء الاعدناء بشأنه يعني كون الله تعالى وتعالى أعاد النداء مع قرب العهد منه كي ينبّي هذا فيه شعوره شعورك أن الكلام الثاني غير الكلام الأول فالكلام الأول هو أدب أول والكلام الثاني أو ما جاء في النداء الثاني هو أدب ثاني ليس نفس المعلم ولهذا تحلم العلماء على مسألة اتكرار النداء ما هو الشيء اتكرار النداء في القرآن الثاني بدل في آية؟ بدل صوره مائله الله عز وجل قال فيها يا ايها الذين امنوا ست عشره مره وفي صوره الحجرات يا ايها الذين امنوا ذكرها خمس مرات ما هذا الشكل بذلك قال العلماء بذلك اولا بيان زياده الشفقه على المستقيم وهذا ايضا شخص عظيم بيان زياده بيان الشفقه على المستقيم يعني يكون الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ثم مرة ثانية يقول يا ايها الذين امنوا مرة ثانيه يقول يا أيها الذين امنوا هذا ما يريدون يترعى ان الله سبحانه وتعالى يرحم عباده يريد أن يشفق عليه هذا كانت عون الإنسان مثل الإبن ليه؟ يوم الإبنة عزالة، يوم الإبنة، يوم الإبنة هذه كانت قد تؤثر فيه وقد تحميله على العقب وعلى الشبعة حتى يستمع إلى نصيحة آبه وهذا من ايضا أيضا في وصية لقمان ابنه كما قال الله عز وجل على لقمان يا بني لا بفر بلأي شيكرة يا بني انها انت قوم قال من قربل لا تتركوا تراب السنه و الامر يحكي يحب يا بني اقيم الصلاه وامرهم على هنا عن منك واصبر على معطار معطار فينا دائما من هذه الامور كلما يوفي يقول له يا بني يا بني لماذا حتى يستمع اليه لانه لو قال له افعل لا تفعل لا تفعل يقول هذا يريد ان يغير عاديا ويريد هذه لكن لما يقول يا بني يا بني هذا يجعل تبعث في قلب ذلك الاذى حتى يستمع. ولهذا ابراهيم عليه السلام لما تكلم مع ابيه ودعه من الحق ما قاله كافر مع انه كان كافر كان يقول يا ابي لا تعبد الشيطان انما شفانا كان الرحمن الرحيم قال عمر اوديا يا ابي يا ابي لماذا تعبد ولا لا يسمع ولا يرى ولا يملك شيئا يا ابي اني قد جاءني منه. قد جاءني من العلم ما لم حتى من هذه الترات التوي يا ابي اني اخاف ان يمسك عذاب من فدخونا للشيطان يوليو ولهذا قالوا نعم النداء في الحقيقه هو في جد منادي حتى يقبل على السماء الكلام اذن ففي اعاده النداء تجدد ذلك السماء لانه لو قال وردت رفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دون ان يعيد النداء ربما الايثاقات يتعلق بالامر الاول وينسى النداء الثاني لكن كون الله عز وجل النداء ثانيه معنى ايها العبد لا تقدم بين يدينا يا واو ايها المؤمن لا ترفعوا تتفوقوا ني لا ترفعوا كذلك قال العلماء من ثوابت الكلام النداء الا يتوهم ان المخاطب ثانيا غير المخاطب اولا كرر النداء حتى لا يتوهم السامع ان المخاطب ثانيا يعني في الايا غير المخاطب الاول يعني لان النداء الاول والثاني كما يهم الأول يهم الثاني، والثاني يهون الأول. لأنه قال: يأجوا الذين أمر الله بدين بين يديه ورثون. ثم قال وراء أربعة أسود وهو قصود النبي. قد يفهم الإنسان أن قد يكون معني بأحد الأمرين، إما التفرق بين يديه ورثون، وإما يعني أن يرفع صوتك أو أن يكون معهما. لكن الله على ذكر لذلك لذل وحذار وهذا دالي دالي من أن يعلم أن كل واحد مليون كلامه المقصود وليس كامل مؤكسة للأول لأن الثاني غير الأول والأول غير الثاني ولهذا الله عز قال هنا لا ترفعوا أصواتكم فوق الصوت النبي قال العلماء يفهموا من هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوقكم النبي ما معنا قالوا أولا وهذا وقفعوا فيها النهي عن رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا في حياته لأنه لفصلنا المجل لكن قد يقول الإنسان الان يعني آه هل ارفع الصوت لا نجم ارفع الصوت عن المسجد ولكن بعض العلماء يثبت من هذه الايه لحكما وفائدة وادب وهي كل انسان يدخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الإنسان ان يكون ايضا مؤدبا لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الجهلاء لما يذهبون إلى قبر العلقاتي هو بالمسجد الان وقد كبن العلة التي يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وبعد ذلك جعل المسجد يعني وقبر في داخلهم بعض الناس الذهب يذهب إلى القبر وربما في أول مرة يأرى القبر ويبكي ويدحو وربما قليل عن ولا ويظن أنه يعني هذا من, من الواجب وهذا من الـ الـ يعني الحب من يمسع صلى الله عليه وسلم وهذا هو في كن إساء قريبا ولهذا ذكر أنه أحد الخطاب سمع أعربيين في مجد يعني يرفع عن الأفوض قد من أنتم فبعد ذلك علم أنه مريش من المدينة قالوا لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ظهر لو كنتم من أهل المدينة يعني تعرفون هذا الأدب وتعرفون أنه مريش فأني يرفع عن صوت وهذا بعد فينا من قصر قال لأوجعتكم ظهر ولكن هذا لتأكد في الحياة فقوله لا تربع صوته فوق صوت النبي فيه النهي عن رفع الصوت فوق عن الهظل ماذا؟ لأ؟ لأن ذلك يدل على قلة الإشخاص يدل على قلة الإشخاص وعلى طرف الإحتراف وعن فضل الصوت وعدم رفعه يدل كذلك على التوقير والتفجيل والإضافة وهذا ما ينبغني أخوه الإنسان ويحتى في قوله تعالى لا تربع صوته فوق صوت النبي فيه النهي عن كثرة خلافه وما فيه ولكن هذا ليس فيه معنى الأدب لكن بعد على مقالة والأول أولى فالمقصود لا تضع صوتكم المرصة صوت النبي معناه يعني اذا تكلمتم النبي تكلمتم معه سألتموه أو ناديتموه أو يعني أجلتموه فلا فيدى أن تكون أصواتكم منخفضه لا يكون صوتكم مرتفعا على صوتنا الأصلة فما المراد هذه لأهل؟ قال المراد من هذه الآية هو تقرير للمسلم تعين النبي صلى الله عليه وسلم وأن كما بعض بعض. فليفو لا نجده من نجى بعضهم بعضاً بل لا سأل ولا لما ما شيئا يتكلم معه يعني في المترتب هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وتقبل الأولى والثانيه يعني الآية الأولى والثانية أن الأولى فيها نهي عن التقدم بين الذي له رسوله بقول أو فعل أو غيره والثانية فيها نهي عن رفع الصوت وإن لم يكن هناك تقدم بين يدينا وصوت من تحليل أو تحليل أو إدع إذن من الآية السنة يقوم الآية أولا يعني قد لا يتقدم بين يدينا ورسول ولكن لما يتكلم عن الرسول يتكلم بصوت مرتبع فالله سبحانه وتعالى آراض من خلال هذه الآلة أن يبين للمؤمنين كيف يتحدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا تكلموا معه أن لا يرفعوا أصواتهم فوق بيه ولهذا قال تعالى ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اي لا تنذوه وتدعوه باسمه أو كنيته كما ينادي بعضكم بعضا لأن الله سبحانه والعلى قالت القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بل إذا خطرت من بسلسة وإذا نبيت موت فنذوه بأحد الأسماء التي خاطبه الله عز بها قول يا نبي الله قول يا رسول الله وقوله سبحانه وتعالى لا تجهر له بالقول كجهر بعض لبعض بعض خلع علمانيك فيه معنى أنهم لا يجهروا له بالكلام يعني حتى يضطروا إلى الكلام يعني في القذل يعني, يعني في الشر والمخافبة لكن المقصود أن يجهروا لكن دون أن يكون صوتهم مرتفعا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والأولى والأيق أن ينذوه برطل النبوة والرسالة وانظر الله سبحانه وتعالى في كل آية في القرآن الكريم خاطب بها تحسلم ونادى بها تحسلم لن يخاطب هو النبي بإسمه لم يقوله يا محمد قاله يا أيها النبي وقاله يا أيها الرسول وقال يا أيها المتسك وقال يا أيها المزمي ولكن لم يا, يا محمد بينما سائر الرسول نتهى الله عز قال يا آدم، قال يا نوسى إن استضيتك قال يا نور إنه ريسى من أهليك ونبيناه أنجأ إباهيم يا داود إباهي. إن جعنك خريبة بالأرض يا عيسى أنت قوسى ناس، كل الأبياء الله عز وجنه او بإسمه أو بإسمائه إلا السبيل صلى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خطاب، اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما قول إساح قول عبد الجزر كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هذا ذكر في غير خطاب، لكن لما يكون خطاب وودي لنفس لم يقل له يا محمد. دي ماذا؟ إعظاما وبياني ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم وليهذا لفقد للناس أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم ده كما يفعل بعض الناس الآن يعني يفكر إسم الأطفال ويهمل الصلاة عليه كما يفعل بعض الناس بيئس بالشديد يفعل يقول يفكره وصل محمد وهذا تعريض الإسم الشريف في غير الموضع اللي لا يقبله حتى شخص المجلس تحذب في هذا كلام رائع يعني. قال هذا هذا من الخطأ بمكان كون في هذه الغرض تقول الإنسان صلى على محمد ربما قد يغضر وإلى سبب المتظلم فتكون أنت سبب في ذلك فالإنسان لما تقول وحا تصلي على محمد مش هيئة الغرض لما يكفي الوجود تتفكرهم ولهذا الغذر قال الجاخيل ومن الدكتور بعيدا هو اللي يصلي عليك بعض الناس المتظلم يقول لهذا كما قال محمد أو صلي علي محمد وهو اللي يصلي علي لا كذا ذكر الناس حتى بأدب يقول رسول الله يكون نبي الله يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله ذلك من الألقات التي أمر الله أن بها وأن بها عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم الله قتال إجابة إليكم لغرض ما لما في هذه الآلة حتى لا نصر إلى حدث حدث هذه الآية حدث المحبن حول الله عز لما دهطار سبحانه وتعالى المؤمنين أن لا يرفع أصواتها مرطة فرض النبي وأن لا له في الطول. تداري بعضهم لبعض يعني يتكلم يتكلمون معه وينادونه ويدخنه كبيرا بعضهم لبعض حذرهم من, من غبت ذلك الشيء، لأنه أمر حظيث قال فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فتحبط أعمالكم يعني قول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني فتحبط أعمالكم يعني لو فألتم نبيكم من البيت والسلم كما ينادي بعضكم بعضا رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعمالك يعني أعمالك مصارقة الحسنات التي كثتونها في الأعمال أسوارة عزبط حذر تظهر تدود وأسهم تشعرون وبعد أهل العلم قال فأن تحبط أعمالكم وأسهم لا تشعرون بمعنى خشية أن تحبط وأنتم لا تشعرون يعني لا تشعرون ففرق بين الأول الثاني المعنى الأول, والمعنى الأول. المعنى الأول. المعنى الأول بعض أهل الع... بعض أهل التفسير قال أن تحبط أعمالكم يعني فتحبط أعمالكم يعني العمل هذا محبب وفي المعني الثاني قال خشية أن تحبط أعمالكم وهنا يأتي المسألة بعض العلماء قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون المقصود هنا بالإحباط العمل قالوا ليش هو إحباط عمل يعني ذهب وزوال عور وإنما هو المرضه نقص المنزلة يعني منزلتكم ومكانتكم عند الله سبحانه وتعالى تنزد تفقد وليع أن عمل الصالح يذهب ويذوب. قال لماذا؟ لا؟ قال لأن الذي يحب العمل ويذيب العمل ويذيب العمل الصالح هو الفخر بالعذل. ولهذا قرر علماء السنة، السنة والجماعة، على أن الكبائر، اعتراف الكبائر، الذنوب الكبيرة لا تحبط العمل الصالح. الذي يحبط العمل الصالح ما هو؟ هو الفخر بالله أو شر. لان الله عز وجل قال ولو اشركه هذا في عبد الله لاحبط عنه ما كان يعمل وقال لنبيه ولا اقول هي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكن الا من خافه الايساد اذا اشرك بالله وكفر العمل الصالح يدعو لك ان يحبط يرفضه لكن اذا وقع في كبيرات ان العمل يفضل. خلافا للخوارزم المعتدله الذين يقولون بان المؤمن اذا وقع في كبيره فانه يكفر يموت يكفر يكفرون به بجنوده ولهذا وقعوا في طامات ووقعوا في امور اصبح الناس يتضرعون ضررتها الى يومنا فيها نسال الله سبحانه وتعالى السلام على كل من يخالف ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من الاعتقاد الصحيح فأهل السنة الجامعه يقولون بأن الذي يقع في الكبيرة فإن الوقوع في كباره لا يحبط الأمور، لكن من أين أخذوا هذه القاعده أخذوها من قول عز وجل في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولا يأتي أول الفضل منك والسعة أن يؤسوا الأربع والستين والهذين المتبينين واليَعْفُون يصحو إلى هذه نزلت نزلت في في أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل من فقراء الصحابة وهو من المهاجرين في سبيله كان ينفق عليه بفقرة وهذا رجل يسمى مصح بن رضي الله عنه ولما حدث لعائشة أم المؤمنين ما حدث لها حدث في إفل لما اتهمها أهل النفاق بالزنا وبفاحشة ورموها بالفاحشة حتى برأها الله سبحانه وتعالى في القرآن كان ممن خاض في هذا الحديث في حديث الكتب وقذفها نصح ابن ولما سمع ابو بكر رضي الله عنه ان نصح ابن ادابه تكلم وقذف ما منعه هذه النفقه وقال لا انفق عليك ابدا حلف بالله قال والله لا انفق عليك فانت الله عز وجل قال ولا يات لاولي الفضل اي لا يحلف قول الفضل وهذه الايه قال العلماء فيها دليل على من عبد عظيما لابي بكر الصديق رضي الله لأن الله لاحظ انزل به قران قال ولا يات لا يات قولوا الغض يعني كون واحد يقول أن هذا من قول الفط هذه سخيفه وابو بكر منهم بل هو المعنى في الآلع. او المعلم الاله ولا ياتي انه الغض منكم والساع الذي عنده سعى في الآلع. ان يؤذى للقربه والمساكين والمهاجرين في سبيل قال علم من من هذه ما فعله بالنصح وهو قفه لعائشة الصحب كبيراً من كبير لأن الكبير يعرفه العلماء كل ذنب استوجب حظاً أو لعنة أو غضباً أو ناراً يمقياً فهو كبير والإنسان يقضى في كمرة آموحصان يتهمه بالزينة وليس كذلك فراغ يتوجب عليه الحج وأوام ثمانون جذب يجل ثمانين جذب فعند ذلك قال العلماء نصح بن الثانى وقع في القبر قد في وهي كبيرة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه, هذه الأيام قال والمهاجرين في كبيلة الهجرة في كبيلة من أعظم الأعمال الطريقة والله سبحانه وتعالى علم أن هذا الرجل قاد فعائف ومع ذلك لو كان لو كانت الكبيلة أو الذب الكبيل يحبط عمل ما كان الله عز وجوده جذك وراء هجراته يحبط كبيلة لأنه قال والمهاجرين في الكبيرة. ولكن انظر ماذا فعرى الصديق رضي الله وعليه الصديقة رضي رقيح المين نذتها من الآية انت توسكوا العشاء الله عز وجل قال له حتى تستmbق معكم خلوان الس هذه الآية قال الإنسان لا ينبغي أن يكون سببا في منع رفق على الناس مع ان رفع على الله عز وجل لكن يبغى أن يكون سببا في منع الرفق على الناس تكون تسبب فترتوش بواحد، ولا zadو إلى واحد اخرع خدمت سربة واذب caused على الله عز وجل اهلا بالبعض لأن الله عز وجل wart文 رضي الله عنه كان يفق ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال وليأت هذا رضي الأقطع ومع ذلك ليس يسجد ذلك بأن تبعه رسحا لكن لما سمع أنه عبد الله رضي الله عن الله عزيزي يقول وليعفو وليصحو ألا تحبو الأليف فالله قال فدا بل نحبه أن يقلل لنا ربنا وأعاد له نفق وقال له لا أنشكها عنك أبدا حسنا هذا الله عزيز قال العلم هذي فيه دليل أن القفض وإن كان كبير من كبائر لكن لا يترك العمل لماذا؟ لأن الله عز وجل أشدد أنه عمله الصالح وهو لجرده في سبيل الله لكن قد جاءتنا إشكال يرجع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض النصوص أن بعض الأعمال لو فعلها المسلم يحبط عماله مثل ذلك قال عليه الصلاه والسلام من طارق الصلاة العصر فقط حبط عمله. من طارق الصلاة العصر فقط حبط عمله. إذا قالوا هناك بعض الاعمال دفعه الانسان يعني سبائر العمل تؤول كيف يفسر العلماء قول المصنف قد حبط عمله قال الحامل المحاجر وهو هذا هو الى رجعه قال من سرق صار العطر يعني حتى يخرج مصلها فقد حبط عمله قال المعنى في ذلك ان هذا خرج مخرج الضجر الشديد وظهره غير مراقب يعني كانه يقول يعني اذا سرقت يمكن ان يخرج عمله ولهذا قال بعض العلماء من صارت صلاه العصر حذف عمله يعني كاد أن يحفظ عمله وبعضهم قال من صارت صلاه العصر بمعنى حذف عمله بمعنى نقصه من عمله في اليوم شيء ولكن في هذا القول الصحيح صحيح هذا هو أن نقول من صارت صلاه العصر فقد حذف عمله هذا يبي أن الإنسان قد يحفظ عمله لكن لا يعني أن عمله يزول يعني قد ينقص يعني عمله جدا في اليوم قد يحبط عمله ينقص أجره لأنه قد حبط عمله ولكن لا يعني ان عمله الصالح كله الجدار لكن قد ينهب بعضه الله أعلم القبر الذي يهيبه الله عز وجل لأنه قد حبط عمله ولابد أن نأخذ بالله كما جاء النبي كتابه. لكننا نقول بأن كل العمل يحبط لأن الذي يحبط العمل وحده هو الكفر والشرك بالله عز وجل وبهذا تتسمن النصوص ولا يعارض بعضها بعضا هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير وان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك من كل الالباب وصلى الله وسلم وبارك النبي محمد وعلى آله صحبه وسلمه سبيلا كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا الله. استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين